ما كُلُّ خُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ فَإِذَا سجدوا فَإِنْ يَصِلُوا فَيُصَلُّوا نَعَمْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَيُصَلُّوا وَدََّّذينَ كَفَو لَْ تَأْقُلونَ أسلِْحَتِكُمْ وَأَمتِعَاتِكُم فَمِلُونَ عَلَكُم مَلَتَاحِدَ وَتَّ الذيذَكَفَ لَ قَالُوا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ طَرٍّ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ فاخذوا حذركم فاخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 اَرَأَيْتَ الَّذِينَ فَرَّقُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ كَمَثَلِ الَّذِي يَشْتَرِي אَشْيَاءً ثُمَّ يَبِيعُهَا إِلاَّ لِكَيْ يَبِيعَهَا لِأَثَمَنٍ ۚ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا ۚ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ إِنْ تَفْعَلُوا تَأْلَمُوا فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كما تألمون وترجون مِنَ الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما, الله عليما حكيما إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله